114. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 115. والحب ذو العصف والريحام 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 111. ربكما تكذبان 112. نرجى البحرين يلتقيان 113. بينهما برزخ لا يبغيان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس أَتُرَامُ أَن تَفُذُ مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفُذُ لا تَفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يرسَلُوا عَلَيكُ ماشْر وَوُ مِن م لِ وَلحَاسُ فَلَةَ تَصِران فَبِأَي آلَ يرَّكُ م تُكَذِبَان فَإذَا شَقَّتِ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 111. <تكذبان> يعرف المجرمون بشيما هم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يَفوفُونَ بَيْنَهَا وَضَيْنَ حَممِ آن فَذِأَي آلَ رَبّكُ م تُكَذِبَان وَلمَنْ خَافَ مَ قم رَبّه جَََّان فَذِأَ آلَِ رَبّكُ 111. ذوات أفنان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان 119. فيهما من كل فاكهة زوجان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق 112. الجنتين دان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 119. كأنهن الياقوت والمرجان 110. فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَمِنْ ذُونِهِ مَا جََّةَ فَبِأَج آلَ يرَبِّكُ ما تكَِّبَان مُدَهَّتَان فَبِأَج آلَ يِرَبِّكُ ما تُكَِّبَان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخياب فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء 119. بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 111. فبأي آلاء ربكما تكذبان 112. تبارك اسم ربك ذي والإكرام